الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعضهم يقول أن العرش ليس أعلى المخلوقات ويستدل بقوله تعالى إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فهو سؤال من هذا وهذا إضافة كيف أحسن الله إياكم القول بجواز استعمالك وحول في الطب أو العطل كيف الجواب على الحديث إن الله لعنى خمرة وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها طيب لعنى الله شارب الخمرة الخمرة وعاصرها أي من يعصرها لكي يشربونها الناس ويسكرون ومعتصرها كذلك وشاربها وساقيها كل محمول على من يشربها ومن يسكر أما الكحول هي مادة هي مادة مسكرة أنت تدري أن البنزين مادة مسكرة البنزين مادة مسكرة إذن ما نسنعب بنزين للسيارات ما رأيكم فبعض الناس يسكر بالبنزين بالبنزين يسكرون فهذا الحديث يتناول الذي يشربها والذي يعصفها للشراب يعني لا ليس هناك استعمال خارجي ليس هناك استعمال خارجي وإنما هو شرب وغير ذلك من الأمور وهو أيضا المسائل المستجدة في هذا العصر هو من المسائل المستجدة في هذا العصر والحاجة إليه يعني يدخل في كثير من الصناعات يدخل في كثير من الصناعات ومن أحب أن يتورع يتركها، هذا شيء راجع إليه شيء راجع إليه نعم طيب ندخل في الدرس قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة قلنا أن خيار الشرط قال به جمهور العلماء خلافا للظاهرية الذين يرون أن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل قالوا لا يجوز لأحد أن يشترط مدة معلومة ويستعمل هذه السلعة مدة من الزمن ثم بعد ذلك يردها فهذا ما ينبغي وهذا من الشروط الباطلة وأستدل بحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قال ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بهذا الشرط فهو منافل للعقد وأما جمهور العلماء يقول المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم فلا حرج من هذا الشر وهو خيار الشرط أي أنه يخيره يقول إن أعجبني القلم إن أعجبني الجوال إن أعجبتني السيارة يعني تمكث عندي كذا بعض الأيام فهذا شيء راجع إليه وهو دفعه إليه بطيبة نفس دفعه إلي أي دفع هذه السلعة بطيبة من نفسه نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا هذا الحديث حسن قلنا لكم الحديث حسن شواهده أي أن الشروط الذي تقع بين المسلمين شروط عامة هذا الحديث عام يعني ليس مقتصر في كتاب البيوع إنما عام فالمسلمون عند شروطهم وفي البيع الشروط الذي يأتي بها إما البائع أو المشتري الواجب في هذه الشروط أنها لا تخل بالعقد ما معنى لا تخل بالعقد؟ أي أن كما قال بعضها العلم أي أنه لا يخالف مقتضاها أي مقتضى العقد مثال أنا سأبيع لك سيارتي لكن بشرط لا أتبعها بشرط لا أتبعها كيف يا أخي قد أحتاج إلى أن أبيعها قد أحتاج إلى مال قد يحدث لي شيء من الضرف فأحتاج إلى المال هذا ينافي أو يقول لا يقول له بعتك السيارة على أنك لا تركبها وش الفائدة يعني أضعها في متحف ولا كيف هذا ينافي ايش مقتضى العقد ما هو مقتضى العقد شراء السيارة لماذا للركوبها والاستفادة منها فيقول اشترط عليك هذا شرط باطل طيب ان تم هذا وتم البيع البيع صحيح والشرط باطل والشرط باطل إن قال بعتك السيارة لكن بشرط لا تبيعها لفلان أو علان من الناس هل هذا ينافي مقتضى الشرط لا لا ينافي مقتضى الشرط لأن فلان أو علان بعض وهناك البعض الآخر تستطيع أن تبيع وتشتري لكن إن كان فردا فلا حرج من هذا وهذا قول جماعة من أهل العلم فهذا لا ينافي مقتضى العقد لكن لما يقول لك لا تبع السيارة مطلقا فلو قال لك لا تبع السيارة مطلقا وإن احتجت إلى المال تعال أنا أرده إليك لا حرج أما يقول لا تبع يعني أقف هكذا لا أبع هذا لا فهذا ينافي مقتضى العقد واضح الآن أو يبيع له جارية يقول لا تطاعها أو يبيع له شيء ينافي ما هو المطلوب من هذا الشيء هنا لا يجوز هذا الشرط أحل حرم حلالا هذا الشرط يعني حرم حلالا. فأي شرط أحل الحرام أو حرم حلالا هذا يكون باطلا هذا يكون باطلا واضح نعم فالشروط في البيع جائزة فإذا كانت تنافي مقتبى العقد فهي باطلة فهي باطلة أنا ضربت لكم الآن أمثلة لهذا الشيء اشترى قلما قال اشترط عليك ألا تكتب عليك طيب أنت تشتري القلم لي إيش؟ صح إذا إن قال اشتريت عليك ألا تكتب فيه هذا ينافي ماذا؟ مقتضى العقد فشرطه باطل شرطه باطل تنصحه تقول هذا ما يجوز هذا الشرط هكذا ما في البيع صحيح والشرط باطل. البيع صحيح والشرط باطل فلا تبالي به قال ومنها أي من خيار الشرط إذا غبنا غبنا يخرج عن العادة الغبن بعض العلماء يقول هو الخديعة أي إذا خدع وبعضهم يقول الغبن هو الغش وبعضهم يقول هو الجهالة نعم فالذي يظهر أنه يدخل فيه الخديعة وغير ذلك قال إما بنجش نجش زيادة في السعر لمن لا يريد شراؤها أو تلقي الجلبة أو غيرهما أو غيرهما يعني له خيار الشرط له خيار الشرط إذا خدعه بزيادة في السعر أو تلقى ركبانا من السوق فهذا خيار له, له الخيار في الإمضاء أو الفسخ الإمضاء أو الفسخ أو يقول له أنا سأشتري منك هذا لكن إياك أن يكون سعره في السوق أقل بكثير مما اشتريته من مما اشتريته من يعني مثلا في جانب الزيادة فيقول موافق اذهب إن رأيت أن هذه السلعة انقص بكثير في السوق فلك الخيار برده فتذهب فإذا رأيت أن هناك فرقا في السعر يعني الفرق يكون يعني بخمسة عشر يعني أنا أضرب لكم مثالا يعني خمسة عشر ألفا أو عشرون ألفا يعني قال بعض العلماء تكون الزيادة أو النقصان بحسب العادة أي عادة أهل, البلد عادة أهل البلد يعني أنتم الله علم المال الذي عندكم هل الخمسة عشر يكون مبلغا كبيرا أو ليس بكبير لكن في بعض المناطق أهم شيء يكون كما قال بعض العلماء أضعاف أضعاف يعني يخدعك في السعر أما نقصان شيء يصير هذه تجارة هذا يزيد في السعر هذا ينقص السعر هذه تجارة نعم أو يتلقي الركبان يتلقي الركبان أيضا إذا تلقاهم فذهب إلى السوق فوجد أن السوق أسعار السلعة الذي اشتراه ذلك المتلقي من أسعارها أعلى مما باعه فهو بالخيار يرده يقول له إذا كان سعر السوق أعلى فزدني وإن كان ناقصا سعر السوق كان ناقصا فبيعتكها فإذا وصل إلى السوق وجد أن السلعة ثمنها أعلى مما باعها فله الخيار له الخيار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ومنها خيار التدليس بعض العلماء يذكر هذا الخيار وبعضهم لا يذكره يذكرون خيار المجلس وخيار الشر ما يذكرون خيار التدليس ما يذكرون خيار التدليس ومنهم من يعده خيارا ثالثا ومنهم من يعد خيارا ثالثا قال بأن يدلس الباع على المشتري ما يزيد به الثمن التدريس هو مأخوذ من الدلس وهو اختلاط ظلمة الليل مع شيء من النهار هذا معناه وأما هنا المقصود به إظهار السلعة بمظهر حسن وهي خلاف العادة أو خلاف عادتها وهي خلافها أو خلاف عادتها كله جائز يعني يظهر للناس أن هذه السلعة ممتازة جيدة مواصفاتها طيبة يظهرها وهي على خلاف ذلك وهي على خلاف ذلك أي أنها ليست بتلك الأوصاف وأيضا ليست بالجيدة ولا شيء لكن يحاول أن يجعلها بنوع ممتاز جدا ولا يكون في هذا صادقا هذا تدليس هذا يسمى خيار التدليس قالك تصرية اللبن في ضر في ضرع بهيمة الأنعمات التصرية حبس اللبن في الضرع التصرية أي حبس اللبن بعضهم إذا أراد أن يبيع الغنم أو الإبل أو البقر يقوم بحبس اللبن في ضرعها حتى إذا كبر الضرع ذهب به إلى السوق يعني أخذ تلك الشاء أو فذهب به إلى السوق فأهل السوق لما نرون ضرعها كذا فيظنون أن هذه الناقة حلوب أو أن هذه أشياء حلوب يظنون يعني يقولون إذا كان من الصباح تنتج هكذا فمعناه كذا أو أنها إذا كان ضرعها كذا فمعناه أنها جيدة وهي تكون على خلاف ذلك يعني ما تملأ ضرعها إلا بعد أسبوع أو ما شابه ذلك فالذي سيشتري يظن أنها سليمة أنها سليمة وأنها تدر اللبن يعني في كل يوم هذا تدليس هذا تدليس قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم ما ذكر البقر قالوا لأن لأنهم كانوا ينتشر عندهم الإبل والغنم أما البقر كان في قلة ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك أيضا البقر فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد بعد ذلك وهي مصراة فهو بخير النظرين ما هو ما هذا الخير خير النظرين بعد أن يحلبها فهو بخير النظرين بعد أن, أن يحلبها إن شاء أمسكها هذا خيار وإن شاء ردها وصاعا من تمر يعني أنت إذا كشفت أن هذه الناقة ليست حلوبا أو الإبل أو الغنم أو البقر ليست حلوبا طبعا أنا أتكلم على ال البهيمة التي تستفيد من لبنها مثلا في التصرية في التصرية أيضا يدخل في ذلك غير التصرية يعني الآن هو المؤلف يضرب مثالا في التصرية وإلا إذا دلس عليك بأن أظهر السلعة هي حسنة وهي ليست بحسن أو غير ذلك فإذن لا تظن أنت مسألة التدليس مقتصرة على التصرية واضح نعم فهو بخير النظرين يعني إن شاء أنبق وإن شاء فسخة إن شاء أمضى وإن شاء فسخ فهذا شيء راجع إليه هذا شيء راجع إليه نعم لماذا؟ لأنه قد دلس عليه قد دلس عليه طيب إن كان البائع ما يريد أن يرد آثم إذا أراد المشتري أن يردها فالبائع آثم لأنه خدع ودلس عليه قالوا في لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام لماذا؟ قالوا لأن أقل مدة تريد تعرف الناق حلوبا أو الغنم بثلاثة أيام إذا لم ترى أن الضرعة امتلأ معنى أنها ليست بحلوب الحلوب هي من تدر اللبن كل يوم أما من تجلس مدة بعد أسبوع بعد خمسة أيام فهذه ليست بحلوب فهذه ليست بحلوب فخلاصة ما أراده المؤلف بأن الباعدة دلس على المشتري بشيء زاد في ثمنه زاد في ثمنه فهذا لا يجوز أتى له بجوال هذا الجوال من ماركت كذا وصنع في كذا في بلدة وهذا, وهذا يظهرها على خلاف عادتها أو على خلاف حالها يظهرها كما ذكرنا لكم المنزل يقوم بعملية طلاء وهو منزل قديم خربان ومثلها أيضا السيارة الذي يقوم بعملية سمكرة السيارة وتعرفون يعني إذا حدث لها اصطدام قد تتكسر وهكذا فيقوم بعملية سمكرتها. ثم يبيعها ويظن الضان أن السيارة هذه جديد وليس فيها شيء فالواجب على البائع أن يبين حال السيارة ولا يدلس, ولا يدلس ويخفي العيب ما ينبغي لك أيها البائع أن تخفي العيب بل أظهرها أبيع لك هذا القلم لكن فيه شيء وهو أنه يكتب متقطعا هذا تبيان بيت لك هذا الجوال لكن البطارية لا تدوم أو البطارية فيها شيء فتبين فإن بينا برك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كذبا هذه كذا وهذه كذا أو يقول مثلا هذا هذه السيارة بكذا وكذا، فيقول القائل يعني يقول بائع المشتريات كثير يقول قد دفع لي لهذه السيارة كذا وهو كاذب وهو كاذب حتى يظهر للرجل أن السيارة قد دفع لها هذا الثمن، فهنا يعتبر كاذبا فلا يجوز ذلك وهو لم يدفع له أما لو يدفع له فهو صادق لكن يقول هذه السلعة أو هذه السيارة أو هذا الجوال قد دفع لي بثمنه كذا وكذا وأنا رديته وأريد أكثر لأنني لم أقبل بالسعر فإن كان صادقا لا حرج وإن كان كاذبا فهو يدخل في هذا التدليس الكذب نعم أيضا إذا خدع إنسان بسعر شيء وهو فوق العادة فوق العادة طيب قد يقول قائل ما هي العادة؟ عادة أهل البلد عادة أهل البلد الآن في بعض البلدان يكون المال مال البضائع متفاوت جدا في بعض البلدان يعني مثال أنا أضرب لي الآن لكم مثالا هذا يبيع مثلا ب بمئة دولار قد تدخل إلى محل آخر يبيع بخمسين دولار قد تدخل محل ثالث يبيع بعشرين دولار في بعض البلدان هذا شيء عادي عندهم واضح الآن انظروا للفارق فارق كبير يعني ما بين سبعين إلى خمسين دولار لكن في بعض البلدان هذا الفارق غير مرضي وهذا الغالب وهذا الغالب تأتي إليه بكم قلب مائة دولار تأتي إلى الآخر يقول بخمسة وتسعين تأتي إلى الثالث يقول بثمانية وتسعين يعني الفرق, بي الفرق بينهم شيء إيش يصير شيء يصير هذا لا يؤثر هذا لا يؤثر في هذه البلدة أي عادت هذه البلدة لكن لو قال لك ذاك بمئة دولار والآخر قال بخمسين دولار ومن عادة هذه البلدة أن الأسعار لا تتفاوت هكذا هنا غبنت خدعت يجوز لك رد السلعة أو إمضاؤها واضح يعني بما خارجت منه العادة عادة أهل البلد عادة أهل البلد لا تقول لي مثلا أندونوسيا أو اليمن قد تختلف قد يختلف الفرق بين صرف العملة يعني بعملتكم أنتم مثل ترى إذا زاد خمسة عشر أو عشرون ألفا أو خمسون ألفا ترون هذه الزيادة ما تضر لكن نحن عندنا ما في هذه الزيادة في اليمن مثلا فترجع إلى عادة أهل البلد ترجع إلى عادة أهل البلد طيب قال واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه فان تعذر رده رده نعم فان تعذر رده تعين ارشه والارش هو فرق السعر ما بين الشيء المعيب والسليم فرق السعر نعم وكما قال بعضهم أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن قسط ما بينهما من الثمن أضرب لكم مثالا هذه السيارة إن كانت صحيحة فثمنها كذا وكذا قل مليون وإن كانت معيبة فيها هذا العيب مثال أنها صدمت أو انقلبت فتباع بنصف مليون كم الفرق بين الصحيح والمعيب نصف صح هذا يسمى أرش هذا الفرق الذي بين الصحيح والمعيب يسمى أرشا يدفع إليه يدفع إليه. قال فإن اشترى شيء معيب لم يعلم بهذا الشرط. إن اشتراه وهو يعلم أنه معيب ليس له خيار. ليس له خيار. إن اشتراه وهو يعلم أنه معيب ليس له الخيار. طيب الحالة الثانية إن اشتراه ويعلم أنه معيب لكن لا يدري أنه سيؤول إلى أشر. من ذلك مثال اشترى جوالا فقال له صاحب الجوال شوف هذا الجوال ضوءه أو شاشته خافتة هذا عيب طيب قال موافق سأشتريه اشترى فذهب البيت فمكث أياما الشاشة انتهت احترقت أو كذا فهنا هل في هذه الحالة يقول أنا ما أدرى أنها ستحترق أنا أخذتها أخذت الجوال وأعرف أن الجوال فيه هذا العيب لكن ما أدرى أن مآل هذا العيب سيؤدي إلى احتراق الشاشة ماذا يقال له يقال له لا شيء لك ولا ينبغي لك رد المعيب لأنك أخذته وأنت مقتنع أن العيب هذا فيه أما المآل هذا شيء أمر من الله عز وجل فإذا أخذه وهو يعلم أن فيه عيبا سواء كان هذا العيب شديدا أو هذا العيب ما تدري ما سيقوله إليه فليس له الخيار, فليس له الخيار. واضح نعم لأن بعض الناس يشتري يقول فيه عيب لكن فلا يكون له الخيار اشترى مثلا ثلاجة فيها يعني صدمة هكذا أو, أو يعني ما يأثر عليها ما في هيكلها لا يضر هذا نعم قال وإذا اشترى معيبا عيب العيب هو الذي يكون على خلاف الظاهر على خلاف الظاهر أو على خلاف السليم على خلاف السليم أي ليست بسليمة فيها عيب فيها عيب لم يعلم لهذا الشر عيبه أي العيب الذي فيها فله إيش الخيار إذا علمت أن فيها عيب فلك الخيار إما أن يردها أو يمسكها إما أن يرد هذه السلعة ومسكها طيب لو قال له البائع سأنقص لك في السعر فوافق رضي بالعيب ما ينبغي له أن يتراجع فإذا أنقص له السعر بسبب العيب جاز ولا ينبغي له أن يتراجع يقول لا أنا كذا أنا. لا قد تم فلا يجوز له أن يتراجع قال فَإِنْ تَعْذَرَ أي إرجاع السلعة بعد ما استعملها ردها إما أن يردها أو يرد إيش أرش الذي أعطاه الأرش الذي أعطاه الآن رجل أخذ بضاعة فاستعمل البضاعة فبعد ذلك ظهر له أن هذه البضاعة فيها عيب كيف يفعل؟ الواجب عليه أن يردها إما أن يردها أو يمسكها فهو بالخيار إن ردها أخذ المال كاملا وإن أمسكها ورضي بها هذا شأنه وإن أمسكها ورضي بالأرش وهو الثمن الذي يكون ما بين الصحيح والسقيم لا حرج إما أن يردها أو يرد أرشها فبعضهم إذا انقص له السعر يوافق فلا حرج من هذا إذا نقص له السعر فلا حرج من هذا يأخذها ويأخذ سعر التنقيص سعر ماذا تنقيص السلعة فإن تعدر رده طيب الحالة الثالثة استعمله فذهب يعني مثال أخذ شيئا فبعد ذلك ظهر أن هذا الشيء معيب كاملا او اشترى سلعة فوجدها لا تصلح اما ان يكون طعاما او ما شابه ذلك او ركب سيارة وقام بعملية اجره استأجرها ثم بعد ذلك ظهر له انها فيها عيب ماذا يفعل هنا هنا بعض العلماء يقول يجب عليه ان يردها يجب عليه أن يرد العين يجب عليه أن يرد العين إن كانت هذه العين مما قد تكون يستفاد منها يستفاد منها فإذا كانت هذه العين لا يستفاد منها فلا يردها فإذا لم يستطع رد هذه العين الذي يستفاد منها يدفع قيمتها وهي معيبة يدفع قيمتها وهي معيبة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار قال إن شاء ردها وصاعا من تمر وصاعا من تمر أي بمقابل بمقابل ما حلب من هذه أشياء والإبل واضح يعني يردها ويدفع الثمن يعني الآن اشترى طعاما أنا سأضرب لكم مثالا رجل اشترى طعاما فلما اشترى الطعام فتح الطعام فوجد الطعام لا يصلح للأكل فرماه أو أخذه أن الآن نتكلم على مسألة رماه فذهب إلى البائع فقال الطعام ليس بسليم الطعام ليس بسليم إيش فعلت فيه قال رميته كانت رائحة نتنا أو فهنا يأخذ السعر سعر الطعام من من, من البائع يأخذ سعر الطعام من البائع طيب هل له أن يرد الطعام لا ليس لا يجب عليه أن يرد الطعام لأن الطعام ما يبقى ما يستفيد منه لكن اشترى جوالا فعلم بعد ذلك أن فيه عيبا علم أن فيه ماذا عيبا فلا يرمي الجوال ويقول للبائع أنا رميت الجوال الجوال ما ينفع لا إذا أخذت الجوال تدفع قيمته تدفع قيمته وهو حتى ولو كان ناقصا واضح فيرد الجوال يقول جوالك فيه وفي وفي. فهذا يأخذ جواله ويرد له المال إما يرد له المال كاملا أو يقول له سأنقص لك في السعر واضح الآن طيب إن أتلف الجوال يعني استعمله فأتلفه أو سرق عليه أو حدث له شيء الجوال ثم أتى إلى البائع فقال يا أخي جوالك خربان وين الجوال؟ قال سرقه سارع أو حطمه الصبي هنا لا يجب عليك أن ترد السلعة معيبة ردها أعطيك مالها مالها واضح طيب إن فعل هذا أن الجوال سرقا يضمن يضمن هذه السلعة يضمنها إن شاء أنضها وإن شاء غير ذلك واضح فالواجب عليه أن يضمن إن استعملها اتصال في الجوال وهكذا ثم بعد ذلك ظهر له العيب ما عليه شيء بهذا الاتصال الذي اتصل فيه واستعمله كما قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان يعني ما خرج عن الأصل أو استعمل به الأصل فبضمان الأصل لا حرج نعم أي أنه ضامن للأصل واضح مسألة رد العيب إذا وجد أنه عيب طيب إذا قال البائع بعته له سليمة بعته له وهي إيش سليمة وهذا قال لا والله بعتها وهي معيبة واضح الآن هذا سيأتي معنا إذا اختلف البائع والمشتري القول قول من قال وإذا اختلفاه في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ إذا اختلفا أي البائع والمشتري في الثمن اختلاف الثمن له حالات اختلفا في قدر الثمن هذا الحالة الأولى الحالة الثانية اختلفا في الثمن نوع نوع الثمن نوع الثمن إيش معنى نوع الثمن يعني بالدولار ولا ب بال غيره واضح نوع الثمن اختلفا في فاختلفا في قدر الثمن البائع يقول بعت له السلعة بعشرة آلاف المشتري يقول نعم اختلفا بالثمن وهو على صورتين صورة بإنقاصها وصورة بزيادتها صورة بإنقاصها وصورة بزيادتها يقول البائع بعت له بعشرة آلاف. المشتري يقول لا باعها لي بخمسة بخمسة عشر. طيب قد يقول قائل كيف الباع ينقص؟ هذا إذا أراد رد بضاعة يعني أتى لي قال يا أخي هذه البضاعة فيها عيب. رد لي ثمانين. فيعطيه عشرة آلاف. يقول لا أنا اشتريتها منك بخمسة عشر. رد لي الخمسة عشر. فيختلفها. البائع يقول لا أنا بعتها لك بعشرة آلاف فهنا اختلاف في إيش القدر واضح الآن الاختلاف في قدر هذا المال يعني إما بالزيادة أو بالنقصان والغالب هي تكون بالنقصان هذه حالة إيش يفعلان يتحالفان احلف يا بائع احلف يا مشتري يقول والله بعت له بعشرة آلاف المشتري يقول والله اشتريتها بخمسة عشر ألفا إذن الفرق بينهما خمسة هم اتفقوا على العشرة لكن اختلفوا بالزيادة وهي الخمسة قال فسخ البيع يعني هذا يأخذ عشرة وأمر الخمسة بينه وبين الله بينهم وبين الله واضح؟ نعم هذا في قدر الثمن الحالة الثانية نوع الثمن يقول أنا بعت له بالدولار ما ما بعت له بالعملة الأندنسية ما بعت له بالعملة الأندنسية هنا يقول أهل العلم هنا طبعاً مسألة خلافية أكثر أهل العلم على أن عملة البلد هي المعمول بها أنتم في بلاد تعاملون بالدولار يعني بشكل عام لا معاملتكم في الدولار في مكان مقتصر فقط طيب هذا يقول بعت الأو بالدولار ده. يقال عملة فيكون القول قول صاحب عملة البلد سواء كان من المشتري أو من ماله من البائع مع يمينه مع يمينه يقول والله اشتريتها بعملة بلدي فالقول قوله سواء كان البائع أو, أيش أو المشتري واضح الآن طيب الحالة الثالث يعني الآن الصورة الثالثة من اختلاف البائع والمشتري البائع يقول والله بعت له سليمة المشتري يقول لا والله بل باعها معيبة فالقول قلما الأصل أن الإنسان إذا فتح معرض يعني يبيع فيه محل محل يبيع فيه الأصل أن بضائعه تكون إيش سليمة من سيفتح محل وهو يبيع أشياء معيبة. فالإذن نرجع إلى صاحب الأصل. ما هو البائع؟ البائع يقول والله بعت له سليمة. والدليل على ذلك أيضاً أنه أخذ البضاعة. لما أخذ البضاعة دليل على إيش؟ على أنه رآها سليمة. فالقول قول البائع مع يمينه. يقال له احلف يمين أن أنك بعت له البضاعة بدون أن تعلم أنها معيبة. يقول والله أنني بعت له البضاعة وهي سليمة. ولم تكن معيبا فالقول قول الباع مع, مع يمينه القول قول الباع مع يمينه واضح الآن طبعا هذا الاختلاف يكون ليس بينهم بينة أما إذا كانت بينة موجودة فالقول قول صاحب البينة واضح الآن كما جاء في الحديث إذا اختلف الباع والمشتري وليس بينهما بينة أما البينة يعني شهود أو يعني فاتورة أو ما شابه ذلك إنما نحن نتكلم إذا اختلفا وليس بينهم بينه إذا اختلفا وليس بينهما بينه واضح الآن طيب إذا اختلفا في قدر زائد على البيع فالقول قول البائع مع يمينه المشتري قال أنا اشتريت هذه السيارة واشترطت عليه أن ينقلها إلى بلدتي الباع يقول أنا بعت له السيارة ولم يشترط علي أن أوصلها فالقول قل من الباع لأنه الذي يشتري السيارة الذي يبيع السيارة الأصل أنه يبيعها للناس لكن زيادة العمل وهي نقل السيارات هو ليس من عمله هو ليس من عمله فيقبل قوله مع يمينه غير المشتري غير المشتري واضح الآن فهنا يكون قوله مقدم على ذلك قوله مقدم على ذلك في هذه أيضا الحالة في هذه الحالة قوله مقدم واضح الآن اختلاف البائع والمشتري اختلاف البائع والمشتري طيب أيضا اختلافهم في العدد اختلافهم في العدد يتحالفان أيضا يتحالفان ويفسخ البيع. قال وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته وفي بعض الروايات التي في مسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة نعم الإقالة رفع العقد رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين بتراضي الطرفين. وقيل الإقالة فسخ العقد إما رفع العقد أو فسخ العقد يعني كلاهما متقارب يفسخ بينهما العقد الذي بينهما. بالتراضي. قال لي البائع رد قال المشتري له رد السلعة أنا أريد المال ترد السلعة ترد السلعة وتأجر على ذلك وتؤجر على ذلك. نعم وهذا الحديث حسن. هذا الحديث حسن من أقال مسلمان بيعته، وقد نقل الإجماع على استحباب الإقالة نقل الإجماع على استحباب الإقالة إن كانت بعوض قال ردها وسأخصم عليك مالنا أو كذا هذا يعني كما ذكرنا لكم آنفا أو كما ذكرنا لكم بالبارحة أن هذا لا يؤجر على إقالته وهل هو جائز جائز نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم باب السلم السلم هو الاعطاء، وأما إصطلاحا فهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ببدل يعطى عاجلا والسلم هو قرض، لكن بلغة الحجاز بلغة الحجاز قال له سلم ما هو موضوعه ما هو موضوعه موضوعه يأتي رجل عنده بضاعة عنده سلعة ما عنده مال ما عنده مال هذه البضاعة يعني الغالب في السلم هو في الزرع نحن نتكلم الآن على مسألة الزرع مزارع الأرض تنتج له شيء من المحصول فيحتاج إلى مال ما عنده شيء من المال فيذهب إلى رجل آخر فيقول له هل ستشتري مني كذا وكذا كيسا من الأرز أو من الخضار أو كذا يقول أين يقول ما عندي أريدك تقدم المال فبعد ذلك إذا حصدت أعطيك واضح الآن يعني يكون محتاج إلى المال محتاج إلى المال يأتي إلى من يريد أو يرغب في الشراء فيقول له أنا أعطيك كذا كذا بعد شهر بعد شهرين هذا هو السلم بيع ما في الدماء واضح لأنه وبعضهم يقول العكس أيضا يعني يأتي المشتري المشتري يريد أن يعني ماذا يشتري سلعة معه مال وليس معه هذه السلعة فيأتي إلى رجل فيقول له أنا أريد أشتري منك كذا كذا من المحصول الذي ستنتجه فيقول هات المال ويقول له بعد شهر لك كذا وكذا مقداره كذا ونوعيته كذا واضح فبعضهم يقول هي من الباع وبعضهم يقول هي من المشتري يعني صورتان هذا هو السلم طيب هل هذا السلم جائز مطلقا؟ يعني رجل يأتي ويعرض نفسه الآن تعرفون المزارع بعض المزارعين قد لا يكون عنده مال فيحتاج إلى مال لكي يقوم بعملية حرث الأرض لكي يقوم بعملية زراعة ويعرف أن أرضه تخرج محصولا فيقول للمشتري أنا سأبيع لك كمية من الرز أو الأرز كمية من الرز تقوم تعدل أو تقدر بكذا وكذا فيقول موافق كيف نوعيته نوعيته كذا وهو من نوع كذا انظر يأتي له بالمواصفات فيدفع له المال مقدما يدفع له المال مقدما يعني باعه باع شيء في, شي في الذمة انظر ماذا قال قال بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا ما هو البدل المال يعطى عاجلا في المجلس طب هل هذا له شروط؟ نعم له شروط قال يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة يعني لا يجوز لك أن تعمل شيء سلم بينك وبين رجل وهذا الشيء ما ينضبط كيف ما ينضبط؟ يعني ما تستطيع أن تصفه ما تستطيع أن تصفه ما تستطيع أن تأتي له بوصف كيف سيكون أما إذا كان هناك وصف فهنا جائز واحد إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن أنا عندي أرز نوع كذا أزرعه يعني تعرفون الأرز أنواع لكن أنا أتي بالأوصاف نوع كذا حب طويل أو حب قصير يعني يأتي بايش بالوصف هذا الشرط الأول يجب عليه أن يأتي بالوصف الثاني وذكر أجله متى سأستلم هذا الأرز؟ قال بعد شهرين والأرز عندك واضح الآن فإن اختل الشرد في الأجل يعني ما فما يجوز له ذلك يكون كذابا وهو يعرف أنه سيحصد المحصول بعد كم شهرين أو ثلاثة المزارعون عندهم خبرة ثالثا إعطاؤه الثمن قبل التفرق يجب عليه أن يعطيني ثمنا ولا سيكون دين بدين واضح الآن يعني أخذ منه الثمن أما إذا ما أعطاني الثمن يقول خلاص أنا سأشتري منك أو اشتريت منك لم يدفع له الثمن وذاك لم يأتي له بالبضاعة هذا صورة من صور أنواع بيع الدين بالدين دين المال والدين إيش؟ السلعة دين السلعة هذا هو السلام قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار انظر يسلفون أي سلم في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف انظر رآهم يفعلون هذه المعاملة فأقرها لكن أتى بضابط لها قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم سواء كان مما يكال أو يوزن لكن حاشا يكون من الربا يعني هذا الرجل سيبيع له ذهبا أو فضة لا في السلم لا يدخل فيه الأشياء الربوية يعني من الذهب والفضة قال ووزن معلوم إلى أجل معلوم الشرط الأول الكيل معلوم منضبط الأجل المال يعني يكون مقبوض هناك منها العلم يقول ليس شرطا لكن نعم شرط في المال واضح الآن فهذا يجوز البيع هذا البيع هو نوع من بيوع القرض بيوع القرض عنده مزرعة لكن ما عنده المال حتى ينتج محصولا فيقول بعت لك خمسة أكياس من الأرز أين الرز هذا؟ منصوف ما هو نوعيته؟ نوعيته رز أندنوسي أو رز صيني أو فيتنامي أو باكستاني يأتي له بالوصف هذا الأرز الذي سأزرعه واضح يأتي له بالوصف طيب حبته طويلة حبته قصيرة انظر أبيض فاتح أو هو كذا لأن المزارع يعرف محصوله فيأتي له بالوصف فيشتري من بالوصف يشتري منه إيش بالوصف فيدفع له المال فيدفع له المال. متى سأستلمها؟ يجب على البائع أن يقدر اليوم الصحيح لا يكذب يقول نحن نقوم بعملية الزرع والحصاد بعد ثلاثة أشهر يقول خلاص سأتيك بعد ثلاثة أشهر وأستلم ماذا؟ وأستلم منك هذا الأرز واضح الآن هل هذا جائز؟ نعم جائز طيب قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين؟ بيع ما لا يملك واضح بيع ما لا يملك كيف قالوا أنتم تقولون حرام بيع ما لا يملك وهذا الرجل ممتلك الرز وسيمكث شهر شهرين ثم سيأتي بالارض يعني ممتلك يقال بيع ما لا يملك ليس بيع في الذمة ليس بيعا في الذمة وأما السلم فبيع شيء في الذمة، شيء ماذا في الذمة؟ كيف هذا؟ بيع ما لا يملك؟ هل يستطيع أن يأتي بالبضاعة؟ قد يستطيع وقد لا يستطيع، صح؟ نعم، لكن هذا المزارع هذا لصاحب الأرض يستطيع أن يأتيه، بس ما عنده المال، يستطيع أن يأتيه ما عنده المال، فهناك فرق، فبعض العلماء يقولون بيع السلم بيع موصوف في الذمة يكون. يكون في الذمة يعني إذا ما استطاع إيفائه هذه الشروط رد له المال رد له المال لكن البيع ما ليس عندك قد يأخذ المال ويتصرف فيه ويكون البضاعة غير موجودة وفهو ليس بيع موصوف موصوفا في الذمة لأنه ليس في ذمته غير موجود غير موجود واضح الآن نعم وهذا من باب الإرفاق في البيع والشراء في مسألة السلم من باب الارفاق في البيع والشراء نعم لأن بعض الناس يحتاج إلى المال وما عنده يعني ماذا ما يقوم زراعته أو ما شابه ذلك فيضطر إلى هذا يضطر إلى هذا. طيب معنا مسألة عصرية عقد الاستصناع ما هو عقد الاستصناع يأتي آت إلى نجار يقول أريد غرفة نوم أو أريد دولابا أو كذا بمواصفات كذا وكذا النجار ما عنده يقول أعطيني مالا وأنا سأقوم بعمليات إصلاح لك دولابا أو غرفة نوم. واضح هذا الشمع عقد استصناع أو يقول له أريد بيت بمواصفات كذا وكذا طبعا البيت ما عنده ما عنده البيت يقول أتي بالمال ونحن نأتي لك بالوصف الذي قلت له ونقوم بعملية البناء استصناع عقد استصناع واضح يعني عقد سيقوم بعملية صناعة أو يأتي يريد يشتري أكياسا من مصنع أو يريد يشتري بضاعة سلعة من المصنع المصنع يقول له أتينا بالمال ثم بعد ذلك طيب هذا عقد الاستصناع هناك من أهل العلم من قال لا يجوز قال لا يجوز هذا العقد لأن هذا العقد باطل لماذا هو باطل؟ قال لأنه أخذ قبض المال بسلعة غير موجوده بسلعة غير موجوده فحرموا ذلك قال ودري على ذلك أن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبع ما ليس عندك وهذا باع له ما ليس عنده القول الثاني قالوا بالجواز بشروط وهو حاله كحال السلم حاله كحال السلم الأمر الأول يعني من الشروط الذي يجيزون فيها قالوا يجب أن يكون منضبطا يعني إيش الذي ستقدمه لي يقول كذا دولاب كذا شكل كذا يأتي له بالوصف واضح الآن ثانيا إن انطبق الوصف الصحيح عليه إن انطبق الوصف الصحيح عليه فالبيع صحيح فالبيع صحيح فالراجع من قوال أهل العلم هو أن عقد الاستصناع جائز وبه أفتثى اللجنة الدائمة والجميع المجمع الفقهي في بعض الدوراته أن عقد الاستصناع جائز تأتي إلى نجار أو ذلك تقول اعمل لي دولابا تأتي له بالشكل وبالوصف أو يعطي لك كتلوجا يقول لك ايش تريد تقول اريد مثل هذا النوع فإن انطبق الوصف على هذا النوع فهنا يجوز لك أن تعقد معه عقد الاستصناع وإن كذب أعطاك خلاف الذي تريده يجوز لك فضل البيع وفسخه واضح الآن فهذا يسمى عقد الاستصناع عقد الاستصناع يعني أصحاب المصانع تأتي إليهم تقول يجب عليك أن توفر لي كذا كذا شيء من السلع الذي ينتجها هذا كله داخل في عقد الاستصناع قال وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله طبعاً رواه البخاري هذا الحديث يعتبر ماذا؟ يعتبر كما قال بعضه العلم غريبا في هذا الباب لكن حملوه على أن من يأخذ أموال الناس سواء كان في في السلم هذا في السلم عفواً وغيرها فلا يجوز له ذلك الذي يأخذ أموال الناس يريد أداها هذا يؤجر أما من أراد أن يأخذها لا يريد أداها لا هذا متعلق في باب الدين متعلق في باب الدين فلا يجوز لأحد أن يستدين هو في نيته أنه لن يرد الدين أنه لن يرد الدين هذا لا يجوز له ولا يقدم على ذلك أو يستدين فيقول في سهل أمرهم سهل لا ما يجوز أنت يجب عليك إذا استدنت من إنسان أن تكون نيتك رد المال لا تقول أمر سهل هو معه مال يعني ما سأرده إليه ما يجوز رد إليه المال يجب عليك أن ترد إليه المال واضح الآن فمن أراد عدم رد المال أو إتلاف ماله سيتلفه الله سيتلفه الله وتكو وتكون العاقبة من جنس عمله عاقبة من جنس عمله فأصحاب القروض الذين يقرضون من الناس يتقوا الله عز وجل في رد أموال الناس واحد ثانيا عدم المماطلة بعض الناس يماطل يماطل يماطل يعني ما يعطيك المال وهو يستطيع أن يعطيك المال هذا ما يجوز حرام قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم الغني هو الذي يستطيع وفاء فلا يجوز لك ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على صاحب الدين ما صلى على صاحب الدين وأخبر أن من مات وعليه دين ولو كان شهيدا لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه وهو شهيد وأيضا أخبر أن من مات وهو عليه دين الدين يكوى عليه في قبره يقوى عليه في قبره قال بعض العلماء هذا الذي ما يريد الأداء ما يريد أيضا الأداء فكيف الذي يريد إتلاف المال يريد يأخذ من ولا يعطي يريد أيضا إتلاف ماله يماطله ويفعل مثل هذه هذا ما يجوز حرام هذا الفعل لا يجوز الواجب عليك أن ترد المال لأن المسلم له حرمة في ماله وعرضه الواجب أن ترد المال وأيضا طالب العلم ما نصحه أن يستدين هو لا يستطيع الأداء بعضهم يستدين يقول الله كريم نعم الله كريم لكن أنت تعرف أنك متفرغ لطلب العلم ما تستطيع تعمل متفرغ لطلب العلم. لماذا تأخذ هذا المال الكثير فلا تأخذ إلا وأنت تدري أنك ستتحصل على مال أو ما شابه ذلك واضح نعم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن والضمان والكفالة قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة قال فالرهن قد يعرفه الرهن هو الثبوت يعني كما قال ربنا عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة أي ثابت ثابت عليها أما في شرع يصح بكل عين يصح بيعها لكن هو هذا كلام المؤلف وهناك من أهل العلم عرفه فقال توثق الدين بعين توثق الدين بعين نعم يمكن استفاء الدين منها أو من ثمنها يمكن استفاء الدين منها أو من ثمنها ما معنى توثيق دين بعين أقول لك اعطيني مالا دينا وسأعطيك رهنا توثيق واضح الآن يعني وثق لك أني سأرد هذا المال بهذا الرهن فيعطيه المال من النقود ثم يرهن السيارة أو يرهن الجوالا أو يرهن ذهبا أو يرهن أي شيء يصح بيعه أي شيء يصح ماذا بيعه طيب هذا الرهن الذي وضع وثيقة تعتبر زي الوثيقة للدين وثيقة إيش لهذا الدين أي أني سأرد, هذا الدين أني سأرد هذا الدين واضح الآن هذا معناه فيصح بكل عين يصح بيعها يصح بكل عين يصح بيعها واضح الرهن ليس الرهان الرهان قمار الرهان قمار لكن الرهن هو دين لكن دين بتوثيق ايش الفرق بينه وبين الدين القرض اي ان الرهان ان الرهن فيه ايش توثيق يعني وضع شيء يوثق ذلك اما القرض مطلقا فهو ليس فيه توثيق إنما يأخذ المال وهذا يقول سأرده لك بأي, بأي شيء وثقه ما في شيء بينهما لكن الرهن وثقه يعني يقول لو اطمئن هذا الرهن أمامك إن حدث شيء أو شيء فهذا الرهن ماذا عندك واضح الآن هذا هو قال فتبقى أمانة عند المرتهن أي الرهن الذي الراهن الذي وضع الرهن تكون أمانة عند من عند المرتهن هذا الرهن وهذا المرتهن الذي دفع له القرض والراهن الذي أخذ أيش القرض راهن ورهن ومرتهن واضح الآن الراهن هو الذي أخذ المال هو الذي أيش أخذ المال ودفع الضمان ودفع الضمان هذا تعتبر مثل الضمان الضمان الذي دفعه يسمى ماذا رهنا يسمى رهنا الذي اعطاه المال من هو مرتهن الذي اعطاه المال هو أيش مرتهم. طيب الرهن هو من عقود الإلزام أم هو من عقود الإرفاق؟ هل هو من عقود الإلزام أو هو من عقود الإرفاق؟ الجواب أنه لازم من طرف وليس لازم من كلا الطرفين. لازم من طرف وليس من كلا الطرفين. لازم من جهة الراهن وليس المرتهن كيف هذا؟ الراهن هو إيش؟ الراهن هو ما يحتاج إلى الدين، صح؟ <تصفيق> الراهن هو يحتاج للدين، صح؟ نعم. لازم عليه أن يأتي بالإيش بالرهن. لازم. المرتهن هو مرتفق. المرتهن هو ماذا؟ <تصفيق> المرتهن هو مرتفق. يعني متبرع. هل لازم أن يقبل الرهن ويعطي الدين؟ ليس بلازم صح ليس بلازم لكن هذا الرهن يجب عليه أن يعطيني رهنا فهو لازم من طرف وليس لازم من الطرف الآخر واضح الآن عكس البيع لازم من الباع ولازم من ماذا من المشتري لكن الرهن ليس هذا قال فتبقى أمانة عند المرتهن أي أن هذا الرهن أمانة ما يجوز لك التصرف فيه بل واجب عليك أن تجعله في مكان تحفظ فيه مال المسلم لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرطى كسائر الأمانات هنا مسألة مختلفة فيها هل يضمن إذا تلف الرهن أم لا يضمن إن تعدى أو فرطى هذا محل اتفاق إن تعدى أو فرطى هذا محل اتفاق لكن إن لم يتعدي وإن لم وإن لم يفرط فهذا فيه ثلاثة أقوال قول قالوا يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدي قالوا يجب عليه أن يضمن وقول قالوا لا يضمن مطلقا لا يضمن مطلقا إذا لم يتعدي أو يفرط لا يضمن فهو محسن وقول قالوا الثالث تفصيل إن اشترط عليه أن تضامن إذا تلف أنك تعطي لي كذا وكذا قيمته أن ضامن واضح الآن الظاهر والله علم أنه لا يضمنه لأنه عقد إرفاق كيف يضمن إذا قال له أنا اشترط عليك انظر لو قال له أنا اشترط عليك إذا حدث شيء للرهن أن تدفع قيمته إيش سيفعل المرتهن يا أخي خذ رهنك هات المال هل تشترط عليه صح ولا لا قد تأخذه ليش العزة فيقول إذن أنت تشترط علي إذن هات المال هات المال انظر له انظر من يعني ماذا يقرضك فهذا فيه نوع من الحرج فالصحيح أنه ليس بضامن يعني أخذ الرهن سرق عليه هل فرط لا والله وضعوه في البيت كسر البيت وضعوه في خزانة كسرت الخزانة واضح إن كانت من الحيوانات التي تأكل وتشرب وضعها في الحضيرة فسرقت بعدما أما إذا وضعها في سيارة وضع المال في سيارة هذا تفريط لأن المال ليس موضعا للسيارة موضعه السيارة صح قد تحطم السيارة وتسرق ووضع السيارة وأمنها وأقفل نوافدها وأبوابها سرقت أو جاءها سيل أخذها أو حريق حرق البيت بما فيه هذا ليس تعدي ولا تفريط لم يتعدى ولم يفرط واضح لكن يترك يتركها في السيارة يترك المال في السيارة هذا تفريط يجعل السيارة مفتوحة الأبواب هذا تفريط يضعها خارج البيت يعني أموال أو أي شيء سلعة وهو معروف أن الناس تسرق هذا تفريط واضح الآن فكل ما كان فيه يعني تساهلا في أمر الحفاظ يعد تفريطا وكل ما كان فيه أنه لا يجوز زي الزيادة عليه فيعد تعديا الزيادة عليه أو كذا يعد ماذا تعديا فهذا هو الراجح من قوالي أهل العلم قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن يعني إذا دفع الراهن ماله انفك الرهن يعني ما يجوز لك إغلاق الرهن لا يجوز لك إغلاق الرهن تقول لا ما سأرد لك لا إذا أعطاك المال يجب عليك ردش رد الرهن قال فإن حصل الوفاء وفاء الدين انفك الرهن انفك الرهن قال عليه الصلاة والسلام الرهن لا يغلق الرهن لا يغلق الحديث فيه ضعف لكن العمل عليه قال وإن لم يحصل أيش الضمير عادي لا يش إن لم يحصل في تقدير وهو الوفاء فإن لم وإن لم يحصل أي الوفاء في في الدين وطلب صاحب الحق بيع الرهن انظر قال له بعد شهر سأتيك جاء الشهر قال المرتهن للراهن أين الدين قال والله ما استطعته فطلب المرتهن من ماذا من هذا الرهن، أنا سأبيع السلع أو سأبيع هذا الرهن واضح قال وطلب صاحب الحق بيع الرهن صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمانه. نعم يقال له إما أن تعطيني وإلا بعناه. يجب عليه أن يبيع. لأنه انتهت المدة. أما إذا لم تنته المدة ما يجوز له أن يبيع. ما يجوزه أن يبيع. باعها كم الدين الذي تسأله؟ قال مائة. باع بمية وخمسين. يأخذ المائة ويورد إيش؟ الخمسين ويورد الخمسين. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه أي صاحب الرهن وهو الراهن قال وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن يعني يرد المال طيب قال له بعد شهر سأرد لك الدين جاء الشهر ما رد الدين انتظر الشهر الثاني ما رد الدين الشهر الثالث ما رد الدين فهنا ايش يفعل هل يأخذه يأخذ الرهن ام لا يأخذه هنا اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال يرفع عمره للحاكم فيلزمه بأداء الدين ومنهم من قال يأخذه يكون حلالا عليه واضح الآن ومنهم من قال إن اشترط وهذا هو الصحيح اسمع الدين يرجع بعد شهر إن لم يرجع سأأخذ الرحم هذا شرط يعني يشترط عليه فهنا جائز له أن يأخذه جائز له أن يأخذه نكتفي إلى هنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أن تستغفر كتب إليه قال ما حكم الاستخدام المضافات التي تحتوي على شيء مسكر خمر أحمر في الطبخ والغالب في المأكولات البحرية إن كان هذا الخمر الأحمر يسكر فلا يجوز لك استعماله في الطبخ ما حكم إقبال الهدية أو حضرة طعام في بيت أبي الذي بعض عمله من الحرام كبيع بلاطة ضريح الذي هو حجر كبير مع اسم المتوفر. لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند اليهود ويتعامل مع اليهود وتعرف اليهود أكثر مالهم من السحت. قال يحتاج مسجدنا إلى المال شهريا للدعوة مثل تكاليف النقل لمعلمين مساجد مدرسين مسجد وتكاليف الكهرباء وغيرها لتغطية التكاليف المذكورة. قام سؤالون المسجد بعمل تجاري وهو تحت إشراف هذا كأنه تكرر. قد سئل أمس. نريد أن نضع الكهرباء في قرية لكن نخشى أن, أن ترتكب بعض محرمات عليه مثل أن في القرية سيستعمل التلفاز والبيوت ماذا نصيحتكم لا تكون أنت من المشاركين في وضعها اتركهم. اجعل غيرك اجعل ماذا غيرك من يركبها باع رجل الجوال أو السيارة مع علمه ليس فيها عيب واشتراه أخوه ثم تبين بعد أيام عيبه فكيف بهذه الصورة تبين عيبه يتحالفا يعني يحلف البائع إذا حلف أنه لم يبيعه معيبا كلامه مقدم نعم كيف معاملة البائع مع المشتري في سلعة مليئة بالعيوب مثل سيارة قديمة ذات أعمار فيها عيب ظاهر وخفي يباع السلعة يناسب إن رضيت بها جائز نعم رضيت بها جاهز وإلا إذا تعلم النام بها ما أنصحك تشتري وأنا أنصح الأخوة لا يشتروا شيء فيه عيب يعني عيب أنت ما تدري ما هو مآله ما أما عيب يعني أخذت دولابا فيه يعني كسر هنا يسير أو ثلاجة فيها يعني ماذا صدمة هنا أو كذا ما يأثر على شيء لا حرج لكن يقول المكينة تفعل كذا المكينة لا أنت ما تدري ما هو مآله ما يعني الشيء الذي لا تدري إن مآله فلا أنصعك تشتري عندنا بعض السمك أطعمة صاحبة بالميتة من الدجاجة وغيرها من الميتة. فما حكم بيعها وشراءها بيع السمك الذي يأكل الميتة يعني يأكل الميتة إن تغير السمك هذا بهذه الميتة فلا يجوز بيعها ولا شراءها وإن كان لم يتغير فلا حرج من بيعه وشراءه يعني إذا كانت بعض الأحيان تأكل وهناك مأكلات تدخل مع أكلها لا حرج ما حكم شعر الخنزير المستعمل في الطلاء هل نجس؟ ليس بنجس الخنزير ليس بنجس لا ليس هناك دليل على أنه نجس وأما الآية الذي فيها أنه رجز أو رجز, رجز فهذا يعني ليس فيه دليل على النجاسة ليس فيه دليل على النجاسة وأيضا الشعر ليس فيه حياة وهل الخنزير أولا له شعر الخنزير له شعر أول مرة أعرف أنا قال ربما بعض الناس لم يفرق بين التعزية التي للأحياء من أقرباء الميت وبين شهود الجنازة فلو سمحتم بمزيد البيان التعزية تذهب إلى البيت تجلس معهم أه أما شهود الجنازة آخر شهود الجنازة تذهب وتدفن ثم تذهب إلى بيتك هذا معنى شهود الجنازة لكن التعزية تأتي إليهم وتجلس هذا معنى فليس هناك يعني ماذا ليس هناك التباس تعزية تجلس عندهم وتعزيهم وشهود الجنازة تذهب حتى تدفن ثم ترجع إلى بيتك نعم قال في مسألة تلقي الركبان عبر الهاتف كان يقول المشتري في الهاتف للركبان للركب. أشتري منك ما عندك من السلعة فقال أمر الركبان وهو في الطريق ذهب إلى السوق فما حكمه نفس الحكم حتى سواء كان بتا... بهاتف أو هو يباشر فهو نفس الحكم هل يجوز مرأة أن تشترط شرطا أن تشترط الفسخ عند النكاح أي إذا تزوج عليها الرجل في النكاح هذا سؤال لمرأة هذه مسألة خلافية هل يجوز المرأة أن تشترط أن يتزوج عليها هكذا يقولون هذه مسألة خلافية من أهل علم يقول يجوز هذا حق لها وليس هو يخالف مقتضى العقد ليه لأن الزوجة الأولى هي الذي يجب عليك فيها الإنسان إذا أراد أن يتزوج ويعف نفسه تواحدة الزيادة اختلفوا فيها هل هي و... يعني مستحبة أو جائزة فمن أهل العلم نقول هي جائزة الزيادة زي... جائزة وليست سنة ومن أهل العلم يقول الزيادة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عدده الذين قالوا أن الزيادة جائزة على المرأة الواحدة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج خديدة ما عدده ما معنى هذا لو كانت سنة لكان هو إيش معدد فمعنى ذلك أنه جائز أن الإنسان يعدد أن الإنسان يعدد طيب إن اشترطت ذلك قالوا هي ما حلت حراما ولا حلت حلالا حلت حراما ولا حرمت فقالوا جائز فالذي ظهر والله علم أنه يجوز لها أن تشترط أنه يجوز لها أن تشترط وأنا نصح الرجل يشترط عليها إن لم تسمع الكلام سأتزوج عليك وسننقض العاء الشرب قال هل يجوز رفع الصوت بالذكر هذه مسألة خلافية من أهل العلم يقول أنه يشوش على الآخرين ومنهم من يقول جائز ومنهم من يقول التكبير كما كان ابن عباس يقول كنا لا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فيكبر ثلاثا كما جاء في بعض الأحاديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاة كبر وسبح واستغفر ثلاثا نعم فيقول الله أكبر يرفع بها ثم بعد ذلك الذكر يأتي به منخفض هناك من أهل العلم نقول كل الذكر يعني كل الذكر لكن الذي يظهر أنه التكبير فقط وأما الباقي فسكوت لأنه قد يشغل المصلين نعم وعلى أن المسألة خلافية أناس يأكلون طعاما جماعة في صواني واحد ويقول أحدهم يا فلان هل عندك ألف ربية اشتري هذه طباخة سأستفجدها ويأكلون جميعا هل هذا يدخل رب القرض لا لا يدخل في رب القرض هو يشتري يريد يشتريك ولا يدخل في رب القرض وهو لأنهم يأكلون مع بعض لكن إذا قال سأشتريها لك تعال كل معي واستفد منها هنا. في زيادة يعني في استفادة أما هم يأكلون في بيت واحد مثلا فبدأ من بعض الإخوة أن يشتري طباخة فأشترى وهم يأكلون وقرض من هذا فاشترى لا حرج قال ما حكم الوعد بالبيع والشراء هل على من لا يوفي الوعد شر قال يجوز تأخير الثمن في عقل الاستصناع يزالهم الله خير ما حكم الوعد بالبيع والشراء الوعد بالبيع والشراء ليس لازم وعده أنه يبيع ليس لازم هل تم البيع؟ لا إذا تم البيع لازم قد يتراجع؟ نعم يتراجع واضح فإن وعده وفي نية أن يتخلف هذا من صفات المنافقين ما يجوز له يكذب. نعم فلا يجوز له ذلك وإن وعده ولم يكن في نية هذا فبدى له أن يتراجع قبل أن يتم البيع لا حرج لكن يبدي لصاحبه يبدي لصاحبه أو قال له أنا سأعطيك هدية مثلا ما أعطى الهدية لا يطالب يقول لا أين الهدية لا. لأنه ليس عقد لازم هو عقد تبرع إن أعطاك أي قبطته إن وعدك ولم تقبضه لا تلا لا تطالب به وهذا يجوز تأخير ثمن لا لا, لا يجوز هذا أيضا من الشروط عقد الاستصناع يجب عليك دفع المال ما الفرق بين ما الفرق الدقيق بين بيع السلم والاستصناع السلم مقتصر على الزراعة على أرض زراعية أما الاستصناع شيء غير موجود يعني يصنعه شيء يصنعه بعض العلم هناك من العلماء يقول هو مثله يعني صورته صورة السلم قال ما حكم فتح المطعم علما أنه سيكون اختلاط بين رجال ونساء إذا ردت أن تفتح مطعم الأصل فيه جائز لكن من يجوز لك أن تفعل منكرات فيه طيب النساء ورجال افصل قل العوائل هنا والرجال ليش هنا يجب عليك فصلهم نعم يجب عليك أن تفصل الرجال عن النساء هل يجوز في عدد السفنة أن يدفع بعض الثمن في المقدم ويعطي الباقي بعد أن تأتي السفنة لا حرج يعني يعطى بعض الثمن والآخر بعد ما حكم فعل الرجل اشترى بضاعتين بنية أن يحصل على ثالثة لأنه مكتوب عليها شيء يحصل عليه مجانا هذا اللي تسمى بالمسابقات إن اشترى البضاعة وهو لا يريدها إنما يريد أيش الثالثة هنا لا يجوز لأنه دفع شيء وهو لا يريده وأما إن اشتراها وكانت تبعا له لا لم يكن قصده فلا حرج من أن يأخذها واضح الآن واضح الآن يعني دخل إلى سوبر ماركت رأى من اشترى صابون اثنين فيعطى له صابون ثالث هو ما يريد الصابون يريد يعني هذه الزيادة أو من اشترى صابون سيعطى له صحنا أو سيعطى له كذا أو... هو لا يريد مثلا هذا الصابون هنا لا يجوز لكن دخل إلى وهو يريد صابون مثلا يشتري فوكان من هذا فيه عرض أنه سيعطى له كذا لا حرج هنا يجوز لكن يدخل وهو لا يريد فيشتري من أجل ذاك لا هل على الراهن أن, أن رهنه يس... مبلغ المال الذي أخذ أن رهنه يساوي مبلغ لا لا يشترط سواء كان أكثر أو أقل يعني استلف منه مثلا مليون ربية فرهنه قلم عادي ما شيء أهم شيء قلم له قيمة هل الأرض حلال نعم كذلك الخنازير غنية خنازير غنية أول مرة اسمع خنازير خنزير حرام مطلقا سواء كان من غنية ولا, ولا من جامبو كله حرام وأما الأرض حلال عندي سؤال قولوا صلى الله عليه وسلم المسلمون عنده شروطهم هل مثل هذا القول أبيع هذه الأرض بشرط ألا تبيع هذه الأرض إلا بسعر كذا وكذا أو تزيد 500 ريال لا هذا قد ينافي مقتضى العقد لماذا قد يكون محتاجا أو يريد الاتجار بها وهناك من هذا العلم من يقول جائز لكن هذا الذي يظهر أنه ينافي مقتضى العقد نعم ينافي مقتضى العقد الذي يشترط هذه المسألة وهي مسألة خلافية نعم يعني يقول له بعتك هذه الأرض لا تبيعها بخمسمائة إذا أردت أن تبيعها بل بعها بأقل من الخمسمائة لا هذا الشرط غير نافذ. لماذا؟ قد يحتاج إلى مال أكثر. قد تهبط الأسعار. قد يحدث يحدث واضح. فهذا ينافي مقتضى العقد. ما حكم رجل جمعة؟ إيش هذا إنجليزي ولا؟ ما فهمت ما حكم البيع في الشبكة العنكبوتية لهذه القضية؟ البيع في الشبكة العنكبوتية يجوز إذا كانت البضاعة معك. أما بضاعة غير معك. ما يجوز لك تقبض الثمن وهكذا ثم ترسل البضاعة لا اقبض البضاعة يجب أن يكون معك ثم تقوم بعملة عرض لهذه البضاعة يجوز أما ما عندك بضاعة إنما توفق بين هذا وهذا حتى يكون لك هذا لا يجوز لأنك بعت ما ليس عندك بعت ما ليس عندك